الحمد لله رب العالمين الله أماني الرحمن فالحي يومي إياك نعمل وحياك أسنعين ادخل الصراط لك صراط الذي فَتِمْمَانِ مِنْهُمْ يَمْشِي عَلَى وَمِنْهُمْ يَمْشِي وَمِنْهُمْ يَمْشِي I am the one who وَمَا لَكُمْ من لَوْمٍ وَإِنْ تَعْمُوا إِلَى اللَّهِ فَهُوَ الْمَصِيرُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَإِنْ تُرِيدُوا اللَّهَ رَسُولَهُ لَيَنْجُمَنَّ بَيْنَهُمْ دَابِرَ الْقَضِيَّةِ ایتا کنون بیمالله رسولیم یکنون من کنون اللهم عليهم ورصفهم فأولئك هم الطالبون إنما كان طمع المهرين إذا دعوه إلى الله ورصفه ليحكم لينا أن يقوموا سبيعنا ونطعنا يوم إلا رسولهم يخش الله ويخش الله ويتقون من